وأنزلنا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ ஜிஃபீவ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ن الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وما جعلنا في ذريته من نبو وتور كتاب فمنهم ஜி கீசி கோரிசுலின بَيْنَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَ بَّانِيَةٌ ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَحِقُوا حَقَّ عَلَيْهِ فَتِئَ فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم أهلا والله هو الغفور الرحيم لالا يعلم اجل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم